وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِنَّا وَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الْلَّذِينَ كَفَوُوا الْلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الْلَّذِينَ كَفَوُوا الْلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَضْعَمَ إِنَّ أَنْتُمْ إلَّا فِي ضَلَالٍ